فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتد وصمنهم ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المطامة من فضله لا يمسنا, لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ نَمْلأُ وُجُوهَهُمْ فِي الْحَمِيمِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا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 أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْإِنْيَاعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا